ثُمَّ تَوَلَّوْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ثُمَّ تَوَلَّوْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يومًا نبطش البطشات الكبرى يومًا نبطش البطشات الكبرى يومًا نبطش البطشات الكبرى يومًا نبطش البطشات الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون ولا قد فاتنا قبلهم قوما فرعون જા અહુ રસો લેન રસો લુમ કરે મન અદો નો લૈયા એ બદલ્લા મેલ્લા અતિ કોમ કોમ્બી સુઝોબી રોબી વા રબી કોમો રુઝોબી રોબે વા રબી કોમો અંતરજો મો ઇન્ રોબી કોમો અંતરજોની અંતરજો મો અંતરજો મોલમ ચો મનો وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني وإن لم تؤمنوا لي اعتزلوني فاعتزلوني اعتزلوني يلا انا نقرا الايتين معا لكي نمد ذلك الياء الصغيره تلك الياء الصغيره عندما نقرا بالوصل نجعل مدا لتلك النون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَيَفْتَزِلُنَّ نِي فَادْعُ رَبَّهُ فَادْعُ ربه, رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فسيري بعبادي ليلا فسيري بعبادي, <تصفيق> بعبادي ليلا انكم متبعون فسيري <تصفيق> بعبادي ليلا انكم متبعون وتروك البحار اهوان وتروك البحار اهوان لهم હુમ ધુંગરા કોમચાર કો મીન જન્ન તિવાયો વોરો એવ મીન કરે મીન وَنِعْمَتَكَ نُفِيها فَاكهِنَا وَنِعْمَتَكَ ذُخِيها فَاتِنَا كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَنَا خَرِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمَنَا خَرِينَ فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ لا ردو وما كنوا منظرينا وما كنوا منظرينا ولقد نجينا ولقد نجينا احسنت يلا الان كل واحد منكم ايها التلاميذ يقرا ايه هكذا من البدايه الى نهايه لو يلا عبد الغني يبدا ثم تولوا عنه 1 2 3 <تصفيق> انكاشف العذاب انكاشف العذاب قال لننيكم عائدون يوم انبطشوا بذكر الكبراء ان منتقمون ولا قد فاتنا ولا قد فاتنا ولا قد فاتنا قبلهم اعب ولا قد فاتنا قبل ان قام فرعون وجاء امرنا سؤال يا عباد الله أني لكم رسولنا منه وأن لا تعلوا على الله إني يأتيكم بسطن إني يأتيكم نهاؤئلائي اعد ان, أن. أن. فدعا ربه ان هاؤلائي فدعا ربه ان هاؤلائي فدعا ربه ان ها خَرِينَا قَمَنَا خَرِينَا فَمَا بَكَت عَلَيْهِم السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْفَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا أحسنت يلا الآن نقرأ اللوحة معاً 1 2 3 ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون لنا كاشف العذى بقليل اننكم عائدون يوما بطشات الكبراء انا منتقمون ولا قد فاتنا قبلهم قوما فرعون وجاءهم رسول لُنْكَارِئُ مُنَنَدُ إِلَى عِبَادِ اللهِ إِنِّي دَاكُمْ رَسُولُ نَبِيٌّ وَأَنَا تَعَالُو عَنَ اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُدْتُ تُبِي رَبِّي وَرَبُّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا ليفعتزلوا لي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسري بعبادي ليلة لناكم متابعون غُنْدَمَغْرَقٌ نَكَمْتَرَكُ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونِ وَزَرَاعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ لِوَعْدِ عَمَاتٍ كَانُوا فِيهَا فَأَكِهِينَ كَذَا لِكَ وَأَوْرَثْنَا قَوْمَنَا خَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الأَرْضُ وَمَا كانوا ممورين ولا قد نجينا